بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة